ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عين يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يُظاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَالَ لَهُمْ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ إِتَّخَذُوا أَحَبَّ رَهْمٍ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَهُ واحدا. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون